بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات حا فالمغيرات صدحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإن